ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل السّطّارا بِأَسْمَةِ مثل الَّذِينَ الذين كذبوا بآيات اللهِ وَاللَّهُ لَا لا يهدي القوم الظالمين قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هادوا إن زعمتم إن زعمتم أن تمنو فتمنو الموتين كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا أبدا بما قدمت أيديهم والله علِم بالظالمين قل إن الموت الذي تفعلن منه فإنهم ملاقيكم ثم تردون ثم تردون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 وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوة انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير